أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزن من قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن اولا ثقينا ان اناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى قيلا ان انك في النهار صدحا طويلا واذكر اسم ربك وتبت ال اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا تَتَّخِذُهُ وَكِيلا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَنْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ ودرني والمكذبين ان نعمت وما ظنهم قليلا ان لدينا ان كان لوجحيما وطعاما ذا قصه وعذابا اليما رحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا من لا تننا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبينا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فطر مبين كان وعده مفعولا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيفا السماء انفطر به كان وعده مفعولا ان هذه تذكره فمن فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثة الليل ونصفه وثلثة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 وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وآخرون, وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقراؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا ل فَسِكُنْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ